فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في الزاد ومن نوى ا ل إ ف ط ا ر أ ف ط ر فهل مجرد ا ل ن ي ة يحصل بها فساد الصوم هذا في الفرض إ ذ ا كان صائما ف ر ي ض ة و نوى ا ل إ ف ط ا ر يفطر ل أ ن لان الصيام هو إ م س ا ك مع ا ل ن ي ة إ ذ ا قطع ا ل ن ي ة انقطع الصيام أ م ا النفل فلا يفطر الا بالاكل و ا ل ش ر و لو نوى ما ي أ ث م أ د م ما أ ك ل ولا شرب 何、yeah.